عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبُصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ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 فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 وَإقُلنالكَ إ رببكَ أَحاطَ ب الناسَّاس وَما جعَن الرُؤَ التي أرناكَ إلا فتنْنَةَ للنَّاس إلا فتنْنَةَ للنَّاس والالشجرة الملعونَةَ فِي القرآن وَنُخَوِفهم فمَا يزيدهم إلاا أطويًاَ كبير. وَإِذْ قُلنا للملاائكَ تسْجد لآدمَ فَسجدوا إلا إابلي سَق أأَسْجد لِمنْ خلقُ تطنا قال أرأيتك هذا الذيكَ الرّمت عليهّ ل إن ختني إ يوم القيامة لاأَحتنك النذُِّيتههُ إلا قليلا.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 وَإِن كَادُ لا يَسَْفِي السُونك من الأرض يُخْجوكَ منهاَا وَإِد ال لا يَلبونَ خافَكَ إلا قدلا سَُّة من قد أرسناقبكَ مِوسُِنا وَلا تجدن سَُّنا تتحويلى أقم الصلاة لدونُوك الشَّمس إلى وَوسَقِ الليل وَقرآن الفَجر إنِ قرآن الفجر كانَ مشود.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 وننزل مِنَ القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَلَا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا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 وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن طالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا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 وَونحشرُهُم يَومَ القياامَةِ على ووجوههم عُمْ يَوبُكمَ وَصَُّ مَأوهُ جَهَنَّمُ كلُ مَا خَبَتْ زِدنَاهُ سَعير ذَكَ جَزَاءُم ب بأنهُم كَفَروا بآياتنَا وقالوا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 قُل لَّوْ أَن تَمْتَلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي لَإِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرعون فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّ لك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مذورا فاراد ان يستفزه من الارض فاورطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض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 قالوا رَبّكُمْ علمموا بِماَالَابِسْتُمْ فَبَتُأَ أحدَدَكُم بورقِكُم هذه إلىى المدينة فَلْيَظُرأَّهَا أَزْكَ طَعامًا فَلْيأتِكُم برِِصْطِم مِنْ هولْ يتَنطَّف وَلْيتَنطَّف وَلاَا يُشْعِرَ النَّ بِكُمْ أَ أحددَا إنِهم إ إن يَظهَرُ عَلَكُمْ أَوْ يُعيدكممْ في مَِّهمم وَلَ تُفِْحُ إًا أأَبداَا وَكَذَلِكَ آثَرنَا عَلَيْهِمْ لعمُوا أنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حَقّ وَأَ السَّاعةَ ل رَيبَ فِيهَا وَأَ السَّاعةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذ يتَنَازَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم فَقالبُنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ الوَبّهُم لَُ بِهِم قَا الذيينَ غلَبواعَ أَممرِْهِمْ لنَاتَّقِدًاَّ عَلَهِم مَسْجدِدَا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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ماذا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 وَضيع الكتاب فَتررَ المجلمين مشفقين مما فيهِ وَويقولون يا وَلَنا ما ل هذا الكتاب وَويقولون وَلَنا م ل هذا الكتاب لا يغاادِر صغيرة وَلا كبيرة إلا أأَحصهاَا وَجد ما عملوا حاضر وَلا يَظلِمُ ربّك أحد وَإقُلنا للملائكَ تسجد لآدم.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 الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورى المجرمون النار رفضا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا